بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها وثيابك ولا ولربك تصبر فإذا نقر في الناقل فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومن يسلو تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأريقه صعود لإنه فكر وخذر فقتل كيف خذر ثم قتل كيف خذر ثم نظر ثم عبث وبتر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا بحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما قدر كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فشلة للذين كفروا ليستيقلوا الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وَلَا يُرْدَى بِالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُونَ وَالْكَافِرُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُونَ وَالْكَافِرُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ اللَّهُ من يَشَاءُ ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرا للبشر كلا والقمر والليل اذا دمر والصبح اذا اسقر انها لاحدى القبر نذيرا للبشر لمن شاء من أن يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكتم في سقر ما في سقر قالوا لنا قوم من المصلين ولم نكن طاعم المسكين وكنا نخوض مع الخائنين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرز من بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه, تذكره كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره ومن يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة